نهاية السنة بقي أسبوعان ولكن سنرى ان شاء الله لعلنا نستمر لأن مادة النحو المعتمدة والتي تنبني على التأصيل هي ما سبق من قول المصنف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع إلى هنا إلى باب مرفوعات الأسماء وبعد مرفوعات الأسماء كل الأبواب التي تأتي إن شاء الله سهلة جدا إنما بعض الامثله وبعض التقسيمات وبعض الصور في الاستثناء وبعضها في النعت سواء كان النعت الحقيقي أو السببي وبعضها في البدل والباقي سهل سهل سهل جدا فلذلك إن شاء الله سنتواصل مع مدير الجمعية ونرى هل سيبقى الدرس أم بعد اسبوعين ينتهي الدرس وأيضا ينتهي كل شيء ولكن نحن إن شاء الله نحاول أن نتواصل مع إخواننا عبر اليوتيوب كما هو معلوم فإذا نرجع الآن ونقول في رمضان لعل إن شاء الله نخصص وقت آخر أو مادة أخرى أو لما لا نتم باقي الأبواب في النح نتم باقي الأبواب في النحو هذا هو الدرس الثلاثون كنا وقفنا على ماذا على النواصي صحيح طيب سبق أن تكلمنا على الفعل المضارع وقلنا بأن الفعل المضارع كيف يكون يكون معربا لا يكون إلا معرض إلا في بعض صوره وهذه الصور ذكرناها في الدرس السابق وهي المشار إليها في ألفية بن مالك ما هي لا غير هذا وأعرب إن عارية من نون توكد مباشر ومن دون اناث كا يرعنى اما الاصل فيه فهو معرض لان الاصل في الاسماء الاعراب والاصل في الافعال البناء ما عدا المضارع هكذا لا بد من هذا القيد ما عدا المضارع في بعض الصوره والاصل في الحرف البناء واضح والاصل ان يكون مبنيا على السكوك والاصل في المبني ان يسكن اما الحروف كلها مبنيه وكل حرف مستحق, مستحق للبناء كذلك الفعل الماضي والامر كلهم مبنيان واضح وماضي الافعال بالتميز وسن بالنون فعل الامر الى ان وفعل امر ومضي بنيا الا الامر على مذهب الكساء واعرب الكساء فعل الامر وقد بناه السبويه فدري هو الصحيح وهو مبني كما اتم البيت هو وهو مبني على رئيس راي السبوي اتم البيت واعرب الكساء فعل الامر وقد بناه سبويه فدري وهو الصحيح وهو مبني على سكون او حذف كما قد انجلى كما قد انجلى واضح اما السيبويه ماذا قال قال الامر مبني إن كان صحيح الاخر مبني على ماذا مبني على السكون وان كان معتلا يعني بالالف او بالواو او بالياء له حكم اخر وهو البناء وان كانت تثنيه طبعا بحذف العلة وإن وان كانت تثنيه او جمعا مذكرا كان او مؤنثا فهو ايش مبني على حذف حرف النون مبني على حذف حرف النون اما المضارع فالاصل فيه الاعراب الا في بعض صوره واضح كذلك العلماء قالوا الفعل المضارع كيف يكون يكون مرفوعا دائما الا اذا كان هناك ما ينسخ الرفع كما سياتي ان شاء الله ولذلك يقول الشراح ويستمر على رفعه هكذا حتى يدخل عليه ناصم فينصبه أو جازم فيجزمه يعني يستمر على الرفع إنما اختلف النحات في رافعه أما الرفع متفقون على كونه مرفوع ولكن اختلفوا في رافعه على مذاهب أربعة في رفع المضارع المجرد أربعة مذاهب في العدد تعرف يعني الأبيات التي ذكرنا لكم المجموعة فيه تروم بضيم تروم بضيم هذا الرمز والقول الراجح أنه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم لقول ابن مالك ماذا؟ ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كتسعد وهو الذي اشار اليه من قال وفي الخلاصه له اشاره يقصد بالخلاصه من الفيه ابن مالك الفية ابن مالك ولذلك قال ابن مالك ماذا قال ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب او جازم كتسعد كتسعد لذلك عندما ناتي الاعراب ماذا نقول يضرب زيد محمد يضرب فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره في اخره الرافع له في خلاف مذاهب الاربعه ارجحها انه مجرد من نصف الجازي فعندما تقول لن يضرب من الذي عامل النصف يضرب لن فالعامل لن ان يضرب العامل ان كي يضرب العامل كي واضح اذن يضرب العامل اذن لم يضرب لا يضرب فالعامل ايضا واضح عن الجزم لكن اذا جرد من الناصب والجازم كيف يكون نقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وهو عامل معنوي وهو عامل معنوي والعامل المعنوي قل شيئاني الابتداء والتجرد يا اخواني كما سبق ان قلنا لكم طيب إذا قرر النحات حتى جعل بعضهم هذا من إجماع النحات أن المضارع مرفوع ولكن بالإجماع ولكن الخلاف ولكن الخلاف في ماذا في رافعه إذا كما قلنا لكم يستمر مرفوعا هكذا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه إذا دخل عليه ناصب يتغير أنا ذاك الحكم. هذه مقدمه لندخل في درسنا اليوم ما هو درسنا اليوم النواصب ماذا قال ابن اجرم والنواصب عشره وهي ان ولان وإذان وكاي ولا مكاي ولا من الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو واو واضح اذا لا بد من حفظ ايش من حفظ المثل في كم هي عشرة إذ، اذهبوا الان مع ماذا؟ مع كلام المصنف لأن المصنف قال فالنواصب أو النواصب عشرة هذا تمشي مع ماذا؟ مع الكوفيين لأن الكوفيين قالوا بأن النواصب عشرة ولأن البصريين قالوا النواصب أربعة لاحظتم؟ فالكوفيون قالوا النواصب عشرة وابن أجرم لا نقول بأنه كوفي المذهب في النحو ولكن نقول كثيرا ما يوافق الكوفيين يوافق المدرسة الكوفية وقد وافقهم في مسائل كثيرة من مسائل النحو وقد سبق بيننا لكم على أنه لا يعتبر كوفيا لأنه ثبت أنه وافق الكوفيين كما ثبت أنه وافق البصري كما ثبت أنه خالفهما معا خالفهم معاً، فلا يمكن أن يكون له في ان واحد مذاهب ثلاث: مذهب الكوفيين ومذهب البصريين ثم مذهب مستقل. فالصحيح يقال إن ابن آجر الروم لم يكن كوفي المذهب في علم النح، ولكن كان يوافق الـ الـ الكوفيين كثيرا في مسائل علم النح، كما. وافق ايضا البصريين في مسائل كثيره وكما خالف الجميع واضح إذن لاحظوا ركزوا معي جيد الكوفيون قالوا النواصب كم عشره عشر. عشر. ووافقهم من ابن أجر ولذلك قالوا النواصب عشره اول نواصب عشره البصريون قالوا النواصب كم قالوا اربعه قالوا النواصب اربعه وهي أن ولن وإذن وكين وهي أن ولن وإذن وكين هذه التي تنصب بنفسها فالذي قال بأن النواصم عشرة من هم؟ الكوفيون قالوا إنها عشرة وهذه العشرة تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى ثلاثة أقسم وهذه ستأتي إن شاء الله هذه الأقسم قالوا تنقسم إلى ثلاثة أقسم واضح؟ ومنهم من قال بانها تنقسم الى قسمين الان اضبطوا هذا وهذا سهل جدا النواصب عند الكوفيين عشرة وعلى هذا درجه بن أجر وعند البصريين اربعه والذي قال انها عشرة قسمها الى ثلاثه اقسام وستاتي هذه الاقسام الثلاثه ولهم تقسيم اخر وهناك من قال انها هي تنقسم الى الى قسمين كيف تنقسم إلى قسمين قالوا تنقسم الى قسمين فقط يعني قالوا القسم الاول ينصب بنفسه بدون واسطه ينصب بنفسه بدون واسطه كم هي قالوا هي حروف اربعه هذه تنصب كم تنصب بنفسها بدون واسطه, واسطة. القسم الثاني قسم ينصب بواسطه والواسطه هنا الكلام الواسطة سواء كانت بأن مضمرة وجوبا أو كانت بأن مضمرة جوازا في الحقيقة الخلاف كما يقولون لفظ من ناحية التقسيم فالخلاف لفظ واضح؟ طيب انا نبهت على التقسيم الثنائي فقط وسيأتي التنبيه على التقسيم الثلاثي ولكن قبل التنبيه على التقسيم الثلاثي المشهور عند الطلب المشهور عند الطلبة أن النواصب عشرة وتنقسم إلا ك... إلا إلى ثلاثة اقسام هذا عند الطلبة هذا كلهم يقولون بأنه قل من يشير إلى انها تنقسم إلى قسمه يعني تنصب بدون الواسطة وهي أربعة أو تنصب بواسطة والواسطة ننظر فيها إما أن تكون بأن مضمرة جوازا وإما أن تكون منصوب بأن مضمرة وجوبا معنى جواز يعني يجوز لك أن تظهرها ويجوز لك ايضا أن تحذفها أما وجوب لا يمكن لك بتاء أن تظهر أن إلا إلا من باب التعليم أردت أن تعلم الطالب وأن تبين له ليعرف بأنه بأنه بأن إيش بأن هو من صب أن مضمرة وجوب أو جواز واضح <تصفيق> الآن نقف مع ماذا طبعا هناك تقسيم آخر لأنه ينقسم باعتبارات مختلفة ولكن نحن أعرضنا عنها هناك تقسيم آخر ما هو التقسيم الآخر؟ قال يمكن القسم الرابع أن يكون الفعل المضارع منصوبا بدون بدون حرف كما سياتي ان شاء الله بدون حرف هكذا يكون منصوباً ولكن هذا الشاذ كما سيات واضح الآن نقف مع ماذا اذا عرفتم هذه التقسيمات وهذا هذا سهل جدا نقف مع كلام المصنف ماذا قال المصنف المصنف قال والنواصب وعشره النواصب هذا مفرد ولا هذا جمع جمع ماذا ناصب جمع ناصب وناصب هذا الالف الثاني ماذا نجعلها نجعلها واو يقال جازم جوازم ناصب نواصب فاعل فواعي ولذلك ماذا قال ابن مالك والالف الثاني المزيد يجعل واو والألف الثاني المزيد يجعل واو كذا من اصله في والالف الثاني المزيد يجعل واو اذا كان مزيدا ما لم يكن اصليا فمثلا ناصب نصب ناصب إذا اجمع ماذا تقول تقليم الالف واو ناصب قلبها واو ماذا تقول نواصب نواصب واضح طيب فالنواصب عشره عندما قلنا عشره عند الكوفي عند البصريين كم؟ أربعة. أربعة ثم هذه النواصب منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها هذه النواصب منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها فالمتفق عليها على رأي الجمهور أربعة المتفق عليها على رأي الجمهور أربعة ولذلك اقتصر البصريون عليها دون سواء لماذا قالوا لأنها تنصب بنفسها والتي تنصب بواسطة هي في الحقيقة فرعا على الأصلية فلذلك جعلوها أربعة وهي أن ولن وإذن وكي اذن فالمتفق عليها كان أربعة وإن كان بعض العلماء قالوا الصحيح ان المتفق عليها واحده ان المتفق عليها بعض العلماء قال متفق عليها كم واحدة وهي ان قال متفق عليها حرف ان طيب اذا كان متفق عليها حرف ان ما دخل ما دخل ما دخلوا دخل لن وما دخلوا كي وما دخلوا اذن معنا مع أن هؤلاء العلماء وهم جمهار من نحات قالوا بأن المتفق عليها كم؟ أربعة فلماذا تقول لنا الآن الصحيح المتفق عليها عليه واحد وهو إيش؟ هو أن ما جوابك؟ قال الجواب أنها لما كان الراجح في هذه الثلاثة الناصبة بنفسها لم يعتبر الخلاف فيها لما كانت هي تنصب أيضا بنفسها ما الخلاف فيها واضح الذي ينصب بنفسه أربعة <تصفيق> <تصفيق> وعند الكوفيين مجموع مجموعها عشر ثم يقصم فقالوا المتفق عليها أربعة قال بعضهم المتفق عليه واحد أن قالوا طيب ولن وكي وإذا ماذا نفعل بها قال لأن هذه لما كانت هي نفسها تعمل عمل أن تنصب بنفسها لا تحتاج إلى واسطة فاعتبروها أعتبروها كأنها مثل أن فلم يلتفتوا إلى الخلاف القائم فيها ولم يعتبروا الخلاف فيها واضح طيب نرجع إلى من قال بأنها عشرة قلنا بانها من قال بأنها عشرة قسمها إلى كم قسمها إلى ثلاثة عصر ماذا قال؟ قال قسم ينصب الفعل المضارع بنفسه وهي ان ولن واذا وكي هذه واضحه اذا القسم الثاني قال قسم ينصب الفعل المضارع بان مضمره جوازا وهي ما بعد ماذا بعد لانك بعد لانك وسياتي لماذا سميت لامك بعد الآن كي تكون يكون الفعل مضارع من صب أم كيف هو جوازا جوازا ممكن أن تقول لأكون لنسلم ويجوز لك أن تقول لأن نسلم لأن أكون واضح لذلك نقول جوازا نقول إيش جوازا يعني يجوز لك أن تحذفها كما يجوز لك أن تظهرها. فإذا الذي ينصب بان مضمره جوازا بعد لام كين. وستأتي صور أخرى لها ارتباط بلام بعد لام كي. واضح. القسم الثالث قسم ينصب المضارع بان مضمره وجوبا بعد ماذا؟ بعد لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. احفظوا هذا بعد لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وهذا ايش بان مضمره بان وجود بعد لام كي واحد ولذلك سياتيكم ان شاء الله وبعد لام كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا اضمرت وبعد لام كي جوازا حذفت وبعد غيرها وجوبا اضمرت يعني تضمر تحذف وجوبا تحذف وجوبا واضح فايت الكلام وان شاء الله سياتينا ايش معنى لا نكل ايش معنى ما معنى لا نكل ما معنى لا نكل طيب وسياتينا ايضا انواع الطلب الثمانيه او التسعه هو والنهي يمع التمني والعرض والتحذير فاسمع مني والنفي والدعاء والاستفهام وبالترج قد عمّ الكلام أو سياتمر مر ودعو ونهار وعلى الوسل لحظهم وارجو تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل هذا كله سيئتكم إن شاء الله فهذا أنواع الطلب إلى مثلا قال أسلم فتدخل الجنة وتدخل الجنة سبق إيش؟ الامر ألا تنزل عندنا فتكرمة وتكرمة هذا كله سياتيكم إن شاء الله واضح إذا أرجع إلى التقسيم احتلوا عند النجعه فنقول الذي قال بأنها عشرة قسمها إلى كم إلى ثلاثة اقسام قسم الأول ما هو تنسب بنفسها كم حرف أربعة أربعة هذا من النوع المتفق عليه طيب القسم الثاني تنسب بأن مغارة جوازن هو بعد إيش؟ لام بعد لام ولذلك قلنا هو بعد لام جواز جوازن حديفة وبعد غيرها وجوب الأضمرة القسم الثالث تنصب بان مرة وجوبا بعد لام الجحود وماذا آخر وحتى والجواب بالفائي والواوي واو إذن هذا كم قسم هذا؟ قسم الثالث أقسم ثلثة. زاد بعضهم قسما رابعا، وهو في الحقيقة إلحاقه بالنواصل العاشرة إلحاقه ما يندر لماذا؟ لأنهم قالوا هناك قسم رابع أن الفعل المضارع ربما نصب بدون أداد الفعل المضارع ربما نصب بدون أداد يعني كما يقولون تسمع بالمعيدي خير من أن ترى تسمع بالمعيدية كما سياتيكم إن شاء الله تسمع في المضارع منصوب بأدات ولا بدون أدات بدون أدات وهذا سياتي إن شاء الله فإذن قال القسم الرابع أن يكون المضارع منصوبا بدون أدات ولكن ماذا نقول في الجواب ماذا نقول نقول هذا نادر هذا نادر أو نقول قاعدة معروفة كنت أذكرها لكم دائما كما قرر اينعم كما قرر علماء النحو لان قواعد النحو بين المطارد المقيس عليها وبين ايش المسموع ما سمع يقام وما دافع يعني سمعت هذا البيت من الشعر او هذه الكلمه منصوبه تبقى منصوبه سمعت مثلا منصوبا خطا يبقى منصوبا لأن الأمثال لا تتغير ولذلك قالوا ومثلا يدعى ولا ينكب يعني يذكرون في, في مثل هذه, هذه الفائدة ان رجلا تزوجا امرأة وكان غنيا ولكنه كان كبير في السن وكان عنده بهائم عنده بقر عنده إبير عنده وسبحان الله ما كانت تحتاج الى شيء لكنها البنت كانت صغيره في السن والرجل كبير في السن فاراد ان يسعدها ضمن ان سعاده المراه بالدنيا فقط فطلبت منه الطلاق فطلقها ثم تزوجت شابا جلدا قويا فقيرا وفي الصيف احتاجت الى وفي احتاجت إلى اللبن فارسلت اليه إلى الزوج الأول تطلب اللبن فقال لها الصيف ضيعت اللبن الصيف ضيعت اللبن فصار مثلا يعني لا يمكن أن تقول للرجل الصيف ضيعت يعني يبقى هكذا لا يتغير الصيف ضيعت اللبن يبقى على هذا على هذا الشكل ان الأمثال ما ينبغي أن تغير ولذلك قالوا ما سمع يقال وما لا فلا كما سمع ايضا تسمع بالمعيدي خير إن ان تراه وكما قالوا ايضا مكره أخاك لا بطل على أن هذا له وجه أشهروا الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغات نظروا على أن له أوجه عن ثلاثة في أسماء الخمسة أو الستة واضح؟ فاذا نقول الصحيح ما سمع في كلام العرب أنه منصوب بأن مضمره جوازا معروف بان مرطا وجوبا معروف يقاس عليه يقاس عليه لكن ما جاء هكذا سمع مثلا يبقى هكذا لا يتغير يبقى هكذا لا يتغير وهناك من قال اذا اخطا اذا اخطا الاعرابي الجلف خطا نحويا خالف فيه القواعد المعروفه والمقرره فلماذا اذا نحن نقرا ولماذا نحن نجتهد لنبرر ونسوّغ ماذا؟ لخطأ هذا الاعراب فهناك كما قال صاحب الأخطاء الشائعة على كل إذا نركزوا فهذا نجعله إيش؟ نجعل القواعد كما يجعلها العلماء قواعد النحو قسمين جعلوها قسمين المقيس والمسموع المقيس والمسموع ها؟ المقيس والمسمون فالمقيس يقاس عليه كانه اعطاك بنيه اعطاك سيره واعطاك ضابط قس عليه فليقسم المقال وليقسم المقال واما يعني ما خالف النصوص وخالف القواعد هو يقال ولا يقاس عليه ما سمع يقال ولا يقاس عليه واضح طيب إذن هذا التقسيم ضروري منه الان نبدا بالنواصف اول حرف من حروف النواصب بدا به المصنف ما هو ان لماذا بدا المصنف بان ركزوا معي جي بدا بان لانها ام الباب ام الباب واصل النواصب ام الباب واصل النواصب وهي لاصالتها في النصغ عملت ماذا ركزوا معي وهي لأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة إضماراً واجبا وجائزا بخلاف بقية النواصف فلا تعمل إلا ظاهرة العربعة طبعا فلا تعمل إلا ظاهرة واضح فهنتم ألا أعيد فهنتم محمد عندنا المصنف سألنا لماذا المصنف بدأ بأن قلنا لأن أن هي أم الباب وأصل حروف النصب لأصالتها كونها أصيلة واصليه في الباب وحاكمة إن شئتها حاكمة وأم الباب فلأصالتها عاملت النصب بنفسها أن يضربها من عامل النصب يضربها؟ هي أن بنفسها وعملت بواسطة بواسطة يعني, إما, يعني مضمرةً إما مضمرة جوازا وإما مضمرة الوجود وهل باقي حروف النصب لها مزية كمزية أم؟ لا إن هذه لها هذه المزية واضح الأم؟ لها هذه المزية لأن باقي الحروف لا تعمل إلا ظاهرة لم وكي وإذن هل ممكن أن تعمل بأم مضمرة جوازا ووجوبا؟ إلا إذا تغير المحل بل قلنا أن لأصالتها عملت لماذا؟ عملت بنفسها يعني ظاهرة وعملت بأن مضمرة وجوبا وعملت بأن مضمرة جوازا لو قيل لكم ما هو مثال إعمال أن ظاهرة ما هو مثال إعمال أن ظاهرة ماذا تقول؟ الجواب فيه امثله كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وفي كلام السلف الصالح وفي كلام عرب اقرأوا قوله تعالى والذي أطمع ان يغفر أن يغفر لي أن حرف مصدر ونصف يغفر في المضارع من صور ايش بأن يقول الله عز وجل أيضا يريد الله اي يخفف عنكم اي يخفف عنكم فلو قيل لك كيف نعلم ان في قوله تعالى ان يغفر وفي قوله تعالى اي يخفف ماذا نقول ان حرف مصدر ونصب واستقبال والفعل بعدها كيف هو منصوب بماذا منصوب بان بان يعني هنا بنفسها ولا مضمرة بنفسها, بنفسها. طيب لو سئلت أنت الآن إن قيل لك أعلم لي عرب, عرب لي مثلا أن أن ماذا تقول فيها حرف مصدر ونصب واستقبل عرفتم إيش هذا الاعراب إيش معنى هذا العرب فلو قيل لك لماذا سميت حرف مصدر أنت تقول حرف مصدر سميت الجواب سميت حرف مصدر لتأويل ما بعدها سياتي المثال قال الله عز وجل وان صوم خير لكم أن والفعل يؤول ويسبك ويمزج ويخلط للتقرير فتقول صيامكم خير لكم أو صومكم خير لكم عجبت أن تقرأ عجبت أن تضرب عجبت من قراءتك عجبت من ضربك فأولت أن وما بعدها فصار مصدرا واضح؟ فلذلك قل الله إيش؟ حرف مصدر هذه حروف التي تؤول حروف التي تؤول ما هي الحروف التي تؤول؟ ما هي الحروف التي تؤول؟ فأنت يشف... شو معنى تؤول؟ يعني تسبك هي وما بعدها بالمصدر ألا وألا تسبك هي وما بعدها بالمصدر مثلاً أن تضرب س... سبكها ضربك ضربك عجبت أن, ترب... أن تضرب عجبت من ضربك عجبت من ضربك واضح؟ من أين أتينا بضرب؟ هذا مصدر أول ناء وما بعدها فصار إيش؟ صار مصدر لكن سؤال واضح الآن سؤالي ما هي الحروف التي تؤول الحروف التي تؤول هي أن وأن ولو وكي وما هل بقي حرف آخر؟ نعم بقي الذي ولكن حكوا فيها الخلاف العلماء ذكروا فيه خلاف الذي فيه خلاف مشهور بين النوحات هل هي حرف أم اسم وهل تؤول أم لا تؤول ولذلك جمع بعضهم هذه الحرف في بيت مفرد ومعبر جمعوا في بيت قالوا موصولنا الحرفي أن أن ولو موصولنا الحرفي أن أن ولو هذا الصدر أعيده موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حاكو وكي وما وفي الذي خلف حاكو اكتبه ما لك تنظر إليه موصولنا الحرفي أن أن ولو وكي وما وفي الذي خلف حاك لولا أننا سنخرج عن الموضوع لا ذكرنا لكم أمثلة كل, كل نوع لكن يكفي أن لأن الكلام الآن على ماذا؟ على أن أنتم الآن افهموا إيش حروف السبك التي تسبك ها؟ كم هي؟ أن وأن ولو وكي وما والذي الذي في خير كم هي؟ ستة ست. عيد البيت موصولنا الحرفي ان ان و وكي و كي في الذي خلف لا اي لا تدخل الصدر في العجوز موصولنا الحرفي ان ان و وكي و كي في الذي خلف حاكا ياللا عيد البيت موصولنا الحرفي ان ان و وائيه ولا الان عرفتم لماذا قيل لها حرف مصدر <تصفيق> طيب ولماذا بقي لها حرف نصب لان ماذا قلنا فيها حرف مصدرين ونصبين واستقبال لماذا قلنا لها حرف مصدر عملها عرفنا لماذا قلنا لها حرف نصب الان لماذا سميت حرف نصب سميت حرف نصب لعملها النصب لعملها النصب فلذلك اعطي لها الاسم من عملها اعطي لها الاسم فاخذ الاسم ماذا من عملها ولهذا قلنا حرف مصدر ونصب ماذا اخر؟ استقبال. استقبال لماذا سميت حرف استقبال واضح لماذا سميت حرف مصدر هذا معروف لماذا سميت حرف نصب هذا معروف لكن لماذا سميت حرف استقبال؟ انا منزل لانها لا تدخل الا على, ال... على الاستقبال لا لماذا سميت حرف استقبال؟ يعني طبعا عرفنا لماذا سميت ايش؟ حرفا مصدري عرفنا لماذا سميت حرفا نصبي الان لماذا سميت حرف استقبال؟ لا تدخل المضارعه لا يفهم الاستقبال من المضارع لا الجواب سميت حرف استقبال لأن الفعل المضارع قبل دخولها كان يحتمل الحال والاستقبال الفعل المضارع قبل دخول أن عليه ماذا كان يحتمل الحال والاستقبال فأنت تقول بأن هذا الفعل المضارع يدل على الحال انا اقول يدل على الاستقبال كلاما على الحق لان ما قلنا في الفعل المضارع ما دل على حدث مقترن باحد زماني الحال والاستقبال فاذا المضارع يحتمل الاستقبال ويحتمل الحال فقبل دخول ان عليه كيف كان يحتمل يحتمل الحال والاستقبال, والإستقبال. لكن لما دخلت عليها ان ماذا عينت عينته للاستقبال واضح عثمان ها واضح يعني الفعل مضارع ماذا يحتمل يحتمل زمانين يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال قبل دخول ام عليه لكن ما دخلت ام عليه عينته لحال لزمان واحد وهو هو الاستقبال الاستقبال و محل تعيين كونه مصدريا إن هناك من قال ان تكون حفظتك ان تكون هل على تكون هل على تكون حفظتك ان تكون حفظتك ان تكون حفظتك بماذا فمثلا اذا وقعت بعد غير العلم بعد غير العلم لا لاحظ بعد غير العلم وسواء كان بلفظه او لم يكن بلفظه اما لفظ عالم هكذا صريحه واما لفظ تدل على العلم ولا ليست صريحه لذلك قلنا سواء كان يدل ايش بلفظه او بغير لفظي فانتم هذا كيف يعني علي ما عرفنا علي لكن علي ما صرح بلفظه ولا لا؟, لا بلفظ العلم لكن ايش معنى بغير لفظي تنضم بمعنى ايه لا بغير لفظي يدل على التحقق ركز هذا التحقق والتيقن والانكشاف والظهور والنظر الفكري على من يقول به هذه اوجه كلها يؤخذ منها العلم ولكن بلفظ العلم ولا بغير لفظه بغير فاذا وردت بعد ماذا اذا وردت بعد غير العلم. اذا وردت بعد هذه فتكون من صور على سماحه ماذا قلنا؟ قلنا محل تعيين كونه مصدرية إذا وقعت بعد غير علم أو بعد غير العلم وغير العلم سواء كان بلفظه أو لم تكن بلفظه أو لم تكن بلفظه كالتحقق والتيقن والانكشاف والظهور والنظر فيك واضح سواء كان بعد غير العلم يعني سواء بعد غير سواء كان ايش بلفظه او بغير لفظه وسواء كان مثبتا او منفيا واضح سواء كان مثبتا او منفيا من يعطيني مثال يعني من يعطيني مثالا بعد علي قوله تعالى علم ان أن يقوم وهل يجوز أن يقوم علمت أن يقوم بضم المين ها علمت أن يقوم هذا هو لا إشكال فيه لكن عندما تقول علمت أن يقوم زيد جائز لنا هذا كما اقتضاه كلامه كلامه ايش؟ كلام الله تعالى افلا يرون الا يرجع اليهم قولا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا هما قراءتان واضح فيه ولا ما فيه ها قالون نعم شيء في قراءتان نعم شاف شيء الا يرجع الا يرجع هما قراءتان إن اقتضاء الكلام علمت أن يقوم علمت أن يقوم واضح؟ طيب وأيضا بعد غير الظن وأيضا بعد غير الظن أما إذا وقعت بعد علم تعين أنها, ميذ... إيش إيش؟ أنها مخففة من الثقيله اذا وقعت بعد علم تعين انها مخففة من الثقيله شنو هي الثقيله ان ان عندنا قاعده ان كل حرف مشدد اصله حرفان ان يعني كانك قلت اننا اننا فكل حرف مشدد اصله حرفان فالمشدد يسمى ثقيلا والمخفف يسمى إيش؟ خفيفة والساكن يسمى خفيفة واضح؟ واضح؟ طيب اذا قلنا بعد غير الظلم أما إذا وقعت بعد علم ماذا يتعين؟ إذا وقعت بعد علم ماذا يتعين؟ في أن؟ يتعين انها مخففة من الثقيلة إذا كانت مخففة من الثقيلة ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ تعمل عمل الثقيلة على خلاف تنصب الإسماء وترفع الخضر تنصب الإسماء وترفع الخضر واضح؟ هذا معروف لكن الخلاف كيف تنصبها الاسم؟ وكيف ترفع هذا الخضر؟ مثلاً أعطيني قوله تعالى عالم أن سيكون علم ان سيكون ان سيكون انا ما طلبت منك ان تعرب الايه كلها اعرب لي ان ان سيكون ان ماذا تقول في ان ان حرف ايش ها تقول ان مخفف من الثقل واين اسمها ضمير الشعب انه واين خبرها الجملة خبرها جملة علم أنه الشأن كذا وكذا سيكون إلى ماذا قال الملك في هذا وإن تخفف أن فاسمها استكن وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن تخفف أن فاسمها استكن وطبعا عندما قالوا اسمه استكن قالوا بأن ابن مالك كان ينبغي أن لا يقول اسمه استكن مستتر بلي يقول حذف والتعبير بالحذف اولى من التعبير بالاستكان لماذا لماذا لأن المستتر من قبيل الموجود أنا مستتر من قبيل الموجود بخلاف المحذوف ها بل قالوا أكثر من ذلك المستتر من قبيل الموجود إذا كان ضميرا فيكون من قبيل المتصل ولا من قبيل المنفصل قبيل المتصل لا من قبيل المتصل متصل. متصل والبيت الذي ذكرنا لكم سابقا كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتعى فلذلك قالوا ابن مالك لما قال وإن تخفف النفس واستكن استكن بمعنى استطار والخبر اجعل جملة من بعد الآن قالوا يحب ذا لو قال وإن تخفف أن فاسمها حذف والخبر اجعل جملة كما وصف هذا إصلاح للبيت يعني أصلحوا هذا البيت وإن تخفف أن فاسمها حذف والخبر اجعل جملة كما وصف طيب إذا كانت مخففة ماذا يجب فيما بعدها إذا كانت مخففة ماذا يجب فيما بعدها ها لا هذا جواب ناقص إذا كانت مخففة ماذا يجب فيما بعدها عندما تكون مخففة لو سئلت عندما نجد أن مخففة ماذا يجب بعدها؟ بعدها ارفع صوتك ضمير شأن لا يجب فيما بعدها أمران يجب فيما بعدها أمران الأمر الأول حدوى رفعه فيما بعدها يكون مرفوع. الأمر الثاني فصله منها بحرف من الحروف الأربعة شنو هي الحروف الأربعة التي أشار إلى ابن مالك وإن يكون فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعة فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر له وقليل ذكر له هذه كم حرفا أربعة ماذا قال؟ وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد يا نحمد فإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر له يعني الفصل ماذا يكون؟ بأحد الحروف الأربعة ما هي حروف الأربعة؟ اولا قد ثانياً نفي ثالثاً حرف التنفيس شنو هي؟ السين وسوف السين حرف تنفيس للقربية والسوف حرف تسوي في البعد رابعاً لو ولكن لو قليلاً وقليل ذكر لو وقليل ذكر لو طيب هذه الأربعة نعطينا أمثلة لأن بالمثال يتضح المقال كما يقول أعطوني مثالا بانه فصل بالسين بين ان وما بعدها فصل بالسين او فصل بالنفي او فصل بقد او فصل بلو هذا قلنا فيمتو ما شاء هذا يعني ان اذا كانت مخففه من الثقيله اما ما بعدها يكون مرفوعا هذا واضح واما ان يفصل بحروف الاربعه بماذا بقد والسين وسوف السين وسوف قسم واحد وبلا النافيه او بالنفي او بلو او بلو وقليل الذكر خذوا مثال السين قول تعالى علما ان سيكون دخلت على ماذا؟ السين فصلت بينه وما بعدها وما بعدها هو الفعل مضارع وهذا هو المقصود هذا هو مربو الفرس واضح طيب اعطوني مثال ان فوصيلة بينها وبين ايش ما بعدها بالنفي افلا يرون الا يرجع او الا يرجع على كراء الا يرجع اعطوني مثال في القران فصل ماذا بان بينها وبين ماذا أعطوني مثال علمتم مثال مطلقا حتى ولو لم في القران اعطوني مثال علمت ان قد يقوم, يقوم زيد علمتم أن قد يقوم زيد فصل بماذا فصل بما بقد أعطوني لو لو طبعا لا تعتوى شيء الا من القران لان قليل من ذكر له. قليل ولهذا ماذا قال او لو وقليل ذكر لو ولكن اعتوني المثال من القران قال الله تعالى ان لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ان لو ان لو يعني ان يشاء لكن قلنا إيش هذه ليست المصدر حرف مصدر نصب هذه مخففة من ثقيلة واضح؟ طيب في إشكال إذن أعيد أن إذا كانت مخففة من الثقيلة يعني ماذا يجوز ما بعدها وجهان أو يجب وجهان الوجه الاول أن يكون ما بعدها مرفوعا الوجه الثاني أن يفصل بينها وبين ما بعدها بحروف أربعة وهي قاد وحروف التلفيز والتسويف وأيضا النفي وأيضا ماذا آخر لو لو فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو واضح في إشكال طيب هنا سؤال قد يقال لكن إن وقعت بعد ما يفيد الظن ماذا نقول إن, وقع إن وقعت بعد ما يفيد الظن هل ترفع يرفع ما بعدها ولا ينصب ينصاب إن وقعت بعد ما يفيد الظن جاز فيها وجهان أعطوني مثال من قوله تعالى من القرآن وحاسبوا ألا تكون هنا إيش هي عاملة أو ألا تكون قرئة بالرفع طيب أنتم ذكرتم هذه الآية لكن أعطوني تخريجة ليش رفعتها تكون وليش نصبت طبعا تقول لي على أنها قراءة لكن أعرف لكن في الإعراب إذا قرئ بالرفع فما إعراب ام إذا قرئ بالرفع وحسب أن لا تكون وحسب أن لا تكون ما؟ فتكون قراءة الرفع على أن ام مخفف من سقرا. وقراءة النصب على أنها ناصبة على أنها ناصب وهذا هو الاولى والأفضل هذا هو الاولى والأفضل إيش هو الاولى والأفضل طيب ولذلك اشار إلى هذا ابن مالك فقال لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها ركزوا جيدا ماذا قدم ابن مالك النصب ولهذا قال بملك تقرب الاقصى بلفظ موجز فهو في بعض الاحيان بدل ما يقول لك على انني انا افضل ان يكون النصب الدرجه الاولى ولكن يعطيك بماذا بالتقديم لا ركزوا جيد ماذا قال لا بعد علم ولا تيم بعد ظن فانصب بها والرفع صحح الرفع صحيح واعتقاد تخفيفها من ان فهو مضطرب من اين اخذنا الافضل اخذنا من تقديم بن مالك بن مالك بدا بالنصب وهو اولى وعندنا قاعده تقول التصدير يوذن بالتشعير فمادا انه صدر به علمنا انه هو الافضل علمنا انه هو الافضل هذه ان سواء كانت ناصبه او مخففه وطبعا انا لا اريد أن أذكر تقسيمات لأن لأن تأتي وقسمها العلماء باعتبارات مختلفة تكون حرف مصدر ونصب واستقبال عرفنا هذا وتكون مخففة من الثقيلة عرفنا هذا وتكون زائدة وتكون زائدة طبعا عندما نقول تكون زائدة لتأكيد المعنى ولكن في القرآن لا نقول زائدة لأنه لا يوجد في القرآن حرف زائد ولكن نقول صرى لتأكيد المعنى صرى لتأكيد المعنى إنه لا يوجد في القرآن حرف زائد ابدا من يعطيني مثال أن زائد في القرآن وعندما نقول زائد قلنا لتأكيد المعنى ولكن في القرآن نقول صرى هناك أشياء كثيرة تقال في القرآن مثلاً عندما تأتي الى عندما تأتي إلى لفظ الجلالة ماذا تقول إذا كان فاعل قال الله وقال الله ماذا تقول تقول لفظ الجلالة مرفوع للتعظيم فاعل المختار, فاعل المختار ونقول في النصب منصب على التعظيم إني سألت الله في التعليم فالله منصب على التعظيم ونقول في الزائد صله تأدب مع ماذا مع القران تادبا مع القران لكن اعطوني مثالا اعطوني مثالا للنصب عفوا للصله يعني للزائد قال الله عز وجل فلما ان جاء البشير ممكن تحدث ان لو كان في غير القران فلما جاء البشير واضح فلذلك أن في غير القرآن نقول لا زائد. زائد ليس هكذا عطباطا لغير موجد إننا زائده لتأكيد المعنى لأن كل ما كان الحرف زائدا كل ما كان المعنى أقوى نعم واضح واضح هذا عندنا أيضا التفسيرية هذه لا أقول هذه سهلة ان التفسيريه هذه سهله سهل. يقول الله عز وجل ان الفلك ويقول الله عز وجل واوحينا الى ام موسى ها انا تقال انرضعيه فالنون منصوب لا شك فيه انا ارضعيه هذه انصنع ايش هذا تفسيرية, ولا ماذا؟ تفسيريه أو ماذا هذه تفسيرية أوحينا إلى أم موسى فسرنا لها ماذا فسر؟ أنا رضيعي يعني فسروا لها إفعال كذا وكذا فسروا لها المقصود فلاحظوا لا يمكن أن يكون الإنسان مفسر للقرآن وهو يجهل نحو قواعد العربية انرضع انرضع واضح؟ طيب ما هو ضابط أن التفسيرية ما هو ضابط أن التفسيرية ان التفسيرية أن تكون مسبوقة بجملة أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفها أن تكون مسبوقة بماذا؟ بجملة فيها معنى القول دون حروفه وهذا مش ضابط هذا نصف الضابط الضابطين بغي أن ها؟ هذه ضوابط التي حفظناها مرة وما نسيناها والحمد لله إيش هو؟ أن تكون مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه يعني مسبوقه بجملة فيها معنى القول اوحينا فيها ماذا فيها معنى القول اوحينا اليها كانه قال وقلنا لها انا رضعيه وقلنا لها ولكن موجوده حروف القول ما موجوداش لكن اوحينا فيها معنى حروف القول, القول ولا فيها معنى القول دون حروفه اوحينا الى ام موسى ماذا قلنا لها انا رضعيه انا رضعيه ففيها معنى؟ القول دون حروفه زاد العلماء وأن تتأخر عن ها جملة وأن تتأخر عن ها جملة وأن لا تقترن بحرف جر وأن تتأخر عن ها جملة وأن لا تقترن بحرف جر واضح؟ فهموا لي هذا الضابط وهو ضابط مهم جدا أعد لا ضابط ضابط أن التفسير ما هو أن تكون مسبوقة بماذا بجملة فيها معنى القول دون حروفه وأن تتأخر عنها جملة وأن لا تقترن بحرف جره واضح هذا الضابط أشرحه واضح الجزء وأن لا تقترنا أن بحرف الجر هذا سياتيكم مثال إن شاء الله ولهذا هذا الضابط كنا حفظنا فيه أبيات كثيرة لأناس مختلفين يعني فيها وان لتفسير آتت وان لتفسير آتت وإن لتفسير آتت وإن لتفسير آتت إن, لتفسير آتت إن سبقت وإن لتفسير أتت إن سبقت بجملة معنى لقول قد حوات رأى ان الذي أتذكره وإن لتفسير أتت إن سبقت معنى بجملة معنى لقول قد حوات خالية من أحرف القول إعلاما خالية من أحرف القول إعلاما ما لم تكن قد أولت به فهمها. ما لم تكن قد أولت به فهما أعيد الأبيات وإن لتفسير أتات إن سبقت بجملة معنى لقول قد حوت خالية من أحرف القول إعلاما ما لم تكن قد أولت به فهمها. واضح؟ واضح؟ أعيد البيتين لأزيدكم بيتا آخر انهما ثلاث وإن تفسير, تفسير أتت إن سبقت ارفعوا صوتكم يلا محمد بإفهمة ما لم تكون قد أولت بإفهمة وجملة عنها تأخرت ولم وجملة عنها تأخرت ولم وجملة عنها تأخرت ولم يدخل عليها حرف جر قد ات يدخل عليها حرف جر قد ات يدخل عليها حرف جر قد ات مصطفى استيقظ مننا صلاه خير منه و... و... وجمله عنها تاخرت ولم يدخل عليها حرف جر قد ات عيد الأبيات خالية قد, يجب يجب مم. معنى مم. قد خاليه من احرف القول ما لم تكن قد اولت قد أولت بضم الهمزه ما لم تكن قد اولت لفهمه قد, قد هناك من كشجاعي أيضا ذكر أبياتا والطلب أيضا يحفظون هذه الأبيات للشجاع لكن يكفي يكفي الأبيات التي ذكرنا لكم أظن لأن ليس المقصود أن تسجلوها ولكن المقصود تحفظها ها تحفظها أذكر لك أبيات شجاعي نعم تحفظها نتحفظها الجزء الجزء تفسر أن مهما أتت بعد جملة تفسر أن مهما أتت بعد جملة بها القول معنا دون لفظ تقرر تفسر أن سبحان الله هذه الأبيات أيضا تزيد تزيد شرحا لماذا الأبيات السابقة معنى الأبيات السابقة واذا يا حفر؟ تفسر أن مهما أتت بعد جملة بها القول معنا دون لفظ تقرر وخالية من حرف جر بعدها وخالية من حرف جر بعدها أتت جملة أيضا عن المغني ذكورا عن المغني ذكورا طبعا المغني هو يعتري دائما بالحرف يلا اعيد البيتين بصوت أسمعون تفسر أن ما أتت بعد جملة من بها من دون تقرر من, خالية. من حرف الجر بعدها, آه بعدها آه أتت جملة, جملة عن المغني وخالية من حرف جر وبعدها وبعدها مشي بعدها وبعدها أتت جملة أيضاً عن المغني فذكره ماذا تفسر؟ ماذا تفسر؟ وماذا تفسر؟ تفسر جمعة تقبل وغالبا لا تفسر في الأكثر إلا مفعولا مقدرا ركزوا جيدا ولا تفسر في الأكثر إلا مفعولا مقدرا وهذا في القرآن اقرا قوله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم وناديناه اي يا ابراهيم إيش معنى وناديناه ان يا ابراهيم بلفظ هو يا ابراهيم وناديناه بلفظ هو إيش؟ هو يا ابراهيم وكذا قولنا كتبت اليه أو قول من يكتب لصديقي كتبت اليه ان يفعل كذا أن يفعل كتبت معنى كتبت اليه ها؟ يعني كتبت إليه شيئا هو يفعل كذا أي لف أي لف هو يفعل كذا وقلت تفسر به المفعول الظاهر إن هذا مفعول غير ظاهر مقدر كيف هو المفعول هذا هذا المفعول أين هو ظاهر ولا قدرناه قدرناه لذلك تؤمن تفسر غالب المفعول مقدر هذا في الغالب ونادينه أن يا إبراهيم أي قلنا له أن يا إبراهيم هذا القول ها؟ أو أن يكون اللفظ أو المفعول ظاهرا ظاهر. المقدر هذا هو الأكثر وقد تفسر به المفعول ظاهر أو تفسر به المفعول الظاهر أعطوني مثال من القرآن إذا وحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفه أن أقذفه. أو إذا وحينا عد إلى أمك ما يوحى أن اقذفه فقوله تعالى أن اقذفه تفسير لماذا؟ لما يوحى, لما يوحى. وهو ماذا؟ وهو أوحينا وهو اوحينا وقس عليه نظائره واذلاله الاذلال هي النظائر قس عليه اذلاله ونظائره واضح اذن النحات قسموا ان باعتبارات مختلفه نعم, نعم. قسموا ان باعتبارات مختلفه واشهرها كم اربعه اشهرها اربعه ما هي <تصفيق> ناصبة زائدة مخففة وماذا آخر؟ تفسيري حتى نافية, نافية لكن معنا الآن خلينا من نافية يعني باعتبارات مختلفة لكن نحن تكلمنا على ماذا؟ على أنواع الأربعة أن تنقصب إلى أربعة أقسم وإحنا كنا حفظنا بيتا يجمعوا هذه الأقسام الأربعة فسر بآل ونصب وزيد وخفيفين فهذه أربعات فالتعريفين فسر بان فسر تفسيريا، فلما أن جاء البشر هذه ايش هي لا هذه زائدة من تفسير فسر تفسيرية أو اوحينا يعني فيها معنى فسر بأن وزد وما قلنا فالمنجا البشير سربيان وانصب ناصبه ان يا ضريبه ان يا علامه وزيد زائد ذكرنا المنجا البشير وخفيفه وهي التي اطلنا الكلام عليها فهذه اربعه في التعريف اعيد البيت اعيد البيت فالسربيان البيت. البيت. وانصب وزيد وخف فهذه أربعة في التعريف فالسربيان ونصب وزير وخف في فهذه أربعة بي آن في التعريف يلا عاردونا فالسربيان ونصب وزير وخف في فهذه أربعة في التعريف في فلتعريف فلتعريف. هناك أبيات أخرى طويلة إلى أن يقول فيها صاحبها وإلّي لنفي ولشرط قد عهد وإلّي لنفي ولشرط قد عهد وان بفتح فهو حرف مصدر وحرف تفسير فأوحي نذكري يعني هكذا ابيات طويله ان كنا حفظناها لكن ما ذكرنا لكم يكفي وقال اخر وان ف حرف مصدر ينصب مضارعا وفاء شرط تعرب إلى المهم هذا الحرف حرف ان اللي هو ام الباب واصل حروف النواصب العشرة أصلها في بقية ولكن نكتفي بما ذكرنا ولعل لنا إلي إليها يعني أن عودة في المرحلة الثانية إن شاء الله إن كنا من أهلي الحياة ثم عندنا لن وبما أن الأذان رفع فنقف هنا وإن شاء الله نتابع في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل على نفس الساعة إلى أن نتم النواصب والجوازم وفيما ذكرنا كفاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته